اي عاش اي عناع شطى هير الماضي <سؤال> ما قدو ماي <محضوم> هاي بنع شيل اللي حي حمل قدهر جيشم عاش ماشي هذا ناع شيل بيه هذا نعش الجير عتش علي الهضم ما تتيب غصة يتقهار مهم ما, ما نعش الطاهر ما ايه نعش الطاهر لا داعته الله, وداعت الله صحيح يا وداعته الله صيحو يا قوم يا وداعته الله صيحو هذا نع شيل حمل رو هذا نع شيل حمل رو لو عمر اضرب هذا نع الحسن يا رفضه هذا نع شمي الحسن يا رفضه عليك كيف نلحادك يدمى شيعنع شداهرا صوتك صوتك شال العرناع اي يا شيالنا شطاهر بالله يا شيالنا عشت اخر من تسير على الثارة تارض له أمي الحسية نمكسارة تارض له أمي الحسية بيهاني راني الحزن مضروم ما. بيهاني راني الحزن مضروم ايش يعناعش الطاهرين ال هلا ايش يعناعش ايو داعة الله يا نعش صيح بحزن عات الدفن بنوح واحد ومن هدم حلا ويوين بنوح واحد من هدم حلا ويوين جد دعلي حزن طه ويوم جد دعلي حزن طه ويوم شايعنا هاي عناعش الظاهر ال الله يا هداعت يا هاي هداعت ال هاي ال... يا نعيش خير النساء هاي هاي لو بعد يحصل لقاء هداعت ال... يا نعيش خير النساء هاي هي لو بعد يحصل لا نظل لليل حزن والهم والعزاء لا نظل لليل حزن والهم والعزاء واني يا حب كل صدر مكتومه واني يا حب كل صدر مكت شايعو شايعو والصحي در منين انزلها القاظبها منين انزلها القاظب لا يوسدها على خد المنصطر لا يوسدها على خد المن ها لا يوسدها على خد المنصطر بيدايلكم شي مضلع هل مين <تصفيق> عجل صحو يا والسحد منين انزلها القمر لا يوشدها على خد المنسطر لا يوشدها على خد المنسطر بيد <تصفيق> لا ينجم ضلع جروح فاث علمة المرسومة جروح فاث علمة المرسومة شايعون عشد طاهر هلا ايه شايعون عشد لا تتعب لا تتعب ايه وداعت الصيح يا وداعت الله الدرب يا حاله الزهراء يصد دفنوي يا اهل اماني بالحت شلون واحد دارها لما يري شلون واحد دارها لما يري مظلم الدار بغيا بين جومى نعشه والله شيعوا نعشه طاهرا هل هل حبيبي شيعونا